الحمد لله رب العالمين وصلّي وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأخوة المسنون فإننا في هذه الحلقة الخامسة عشرة من حلقات أحكام من القرآن نتكلم على قول الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى ثمنهم وعلى أبصارهم ذشاوة ولهم عذاب عظيم في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الكفار المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما آلهم أما حالهم قال سبحانه وتعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أي أنهم لا يؤمنون سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم وذلك لأن الله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة وهذا كقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولا ينافي هذا ما علم من أن بعض الناس يكون كافرا بالله عز وجل ثم يهديه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام فيكون من أئمة المسلمين ودعاة المسلمين وأنصار الدين لأن الكلام في من كان كافرا وقد حقت عليهم كلمة الله عز وجل فإنه لا يمكن لأحد أن يهديهم أما من كان كافرا ولم تحق عليه كلمات الله وعلم الله منه أنه سيتوب ويدخل في الإسلام فإنه لا يدخل في هذه الآية إن الذين كفروا سواء عليهم فأدرتهم أمن تذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم شاه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم جعل الله الختم وهو الطبع بعد الإغلاق والاستيثاق يختم على الشيء حتى يبقى مختوما لا يفر إليه خير فهؤلاء ختم الله على قلوبهم فلا يصل إليه الإيمان وعلى سمعهم فلا يسمعون ما يتلى عليهم على وجههم ينتفعون به أما الأبصار والرياذ بالله فجعل الله عليها غشاوة لا يبصرون ولا ينظرون آيات الله عز وجل التي تدلهم على الحق وبينا سبحانه وتعالى أن لهم في الآخرة عذابا عظيما قال ولهم عذاب عظيم باستفاد من هذه الآية الكريمة أن من حقت عليه كلمة الله من الكافرين لا يمكن أن يؤمن سواء أنذر أم لم ينذر وسواء رغد أم لم يرغب لأنه والطبع على قلبه فلا يمكن وصول إهداة إليه ومن فوائدها أيضا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يضيق صدره ولا يكون في نفسه حرج كما قال الله تعالى لعلك باخر النفسك على آثارهم لعلك باخر النفسك ألا يكون مؤمنين وقال عز وجل فلعلك باخر النفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا حديث أسفا فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن ورثه من أهل الأن عليهم البلاء والدعوة إلى الله عز وجل وبعد, وبعد ذلك لا يضرهم من ظل ما على الاشتداء كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا احتراجهم ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمؤمن الذي من الله عليه بالإيمان أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة حيث أضل عن ما احتدى إليه أضل عنه كثيرا من الناس ولن يحتدوا إليه مع بيانه ووضوحه ومن فوائد الآيات الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام بالإنذار أي بإنذار هؤلاء الكافرين ولكن هؤلاء الكافرين قد عليهم كلمة العذاب فلم يجد فيهم العنذار شيئا ومن فوائد الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده فمن عباد الله من يشرح الله له صدره ويسر له أمره يشرح صدره للإسلام حتى يفرح به ويستبشر به ويتسع صدره لقبوله فيقبله وينفذ أحكام الله عز وجل على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يكون على العكس من هذا فيضيق صدره حرجا بما سمع من آية الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وقال سبحانه وتعالى فمن يريد الله يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يرد أن يظله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعره السماء كذلك يجعل الله ضيث على الذين لا عمي فإن قال قائل كيف يهد الله قوما ويظل آخرين فالجواب أن هذا السؤال لا يرد لأن الله تعالى له أن يفعل ما يشاء فله أن يمنى على من يشاء من عباده فيهديهم إلى صراطه مستقيم كما قالت الرسل لقومهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ونقول ثانيا إن الله سبحانه وتعالى لا يهدي إلا من كان أهلا للهداية ولا يضل إلا من كان أهلا للضلع له. كما قال الله تعالى الله عالم حيث يجعل رسالته وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يتقم الفاسقين فلا يظل فل إلا بسبب من نفسه يكون قلبه غير مرد للحق ولا قابل له والله تعالى يعلم منه ذلك فيكتب الله له الشقاء والضلال نسأل الله له ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يكون دائما على حذر وأن لا يعتمد على نفسه وأن يخشى من الزيع والضلال وأن يسأل الله سبحانه وتعالى دائما الثبات على الحق والموت عليه وأن نحمد الله الذي من عليه بالهداية وقد أضل قوما آخرين ومن فوائد العادة الكريمة إثبات الجزاء في قوله تعالى ولهم عذاب عظيم ومن فوائدها إثبات حكمة الله فإنه سبحانه وتعالى لم يعذب هؤلاء إلا لاستحقاقهم العذاب بكفرهم بالله سبحانه وتعالى وبما يجب عليهم الإيمان به ثم قال الله عز وجل وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِلَوْمُ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يشعرون. وهذا هو القسم الثالث من الأقسام التي ابتدأ الله بها هذه السورة وهم المؤمنون الخلص وكافرون الخلص والمؤمنون بأن دون قلوبهم قال الله تعالى ومن الناس أي بعض الناس يقول آمنا, بال... آمنا بالله وباليوم الآخر لكن يقولها بلسانه ولهذا قال وما هم بمؤمنين أي ما هم بمؤمنين بقلوبهم بل في قلوبهم منترون لا يعترفون بهذا ولا ي�puhن به وليوذب الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يختارون إلا أنفسهم وما شعرون أي أنهم في عملهم هذا وصيرتهم هذه يخادعون الله والذين آمنوا وما يختارون إلا أنفسهم والخداع والمكر والكيد معناهما متقارب وهي الإيقاء بالخصم من غير أن يشعر فأولاء يتظاهرون بالإيمان ليخادعوا الله والمؤمنين فيظنون أنهم أحسنوا صنعا ولكنهم أساءوا صنعا وسبيلا ولهذا قال الله عز وجل وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أُنْفُسَهُمْ فهم بالحقيقة خدعوا أنفسهم ولعبوا بها وغرّوها واغفظوا بصنعهم فلم ينفعهم هذا الخداع لأن الحساب يوم القيامة علامة قلوب كما قال الله تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فمالهم من قوة ولا ناصر وقال تعالى أفلا يعلم إذا أبوثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبيث وإلى حلقة قادمة إن شاء الله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين